وَلَا إن... one man Allah <laughs> لقو <laughs> ما فإذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصدر إن وعد الله حق لا يستقف فنك الذين لا يؤمنون